إن للمتقين مفازا حبائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا بهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزا إك ط أَنْ في شَابَ رَبِّ السَّمَواتِ وَالْأَضِ وَمَا بَيْنَهَُ الرحْمَانِ لا يَمكُونَ مِنهُ خِطَابَ يَوْمَا يقومُوم الروحُ وَمَل إِكَةُ صَّ ل يَتَكََّمونَ إِلَّا مَنْ أَبِنَ لَهُ الرَّحمَ وَقَالَ صَوابَ ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ النَّاسُ مَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ وتربا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبق فالمدبرات امرا يوم ترجف الراسخه